الفرقة الموسيقية بقيادة العقيد أبو السعيد كنديل تقدم من كلمات الشاعر سامي سعد وغناء الفنان حامد البدي صرخ يا بركان ما بينزل خنادق هل اسمر ده حلال خان البنات بينصرخ يا بركان ما بينزل خنادق هل اسمر ده حلال يوم واحد تايب من صرخة أسير من غيرك يا ابو فادي المركب ما تسير من ثورة فداي ومن صرخة أسير من غيرك يا ابو فادي المركب ما تسير يا واحد Näyttää kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin جيشك استناك حنا الفتحوي يا ابو فادي معك ولا نازل جيشك استناك حنا يا أحمد أبو عمشة استديو أوتار.